السموات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلا يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم